وصلى الله وسلم على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد فقد شرع الامام مالك رحمه الله تعالى في بيان مسائل هذا الباب من الفقه العظيم وهو ابواب الحيض فبوب باب طهري الحائض وذكر فيه الحديث عن عائشه رضي الله عنها والمقصود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 وهو بلال أعني أبا علقمة هو بلال المدني ويقال له أيضا علقمة بن أم بن أم علقمة وهو ثقة روى له الجماعة في سنة ثلاثين ومئة عن أمه وأم وأمه اسمه اسمها مرجانة أمه اسمها مرجانة وهي مولات عائشة أم المؤمنين بلا خلاف. وهي مولات عائشة أم المؤمنين بلا خلاف وثقها ابن حبان وذكر لها ابن حجر في تهذيبه عدة أحاديث مولات عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء وقولها وقوله كان النساء تعني النساء الحائضات كان النساء تعني الحائضات والنساء جمع لا مفرد له من لفظه ومفرده راء وهو ليس من لفظ النساء فالنساء جمع لا مفرد له من لفظه قالت كان النساء يبعثنا إلى عائشه ام المؤمنين بالدرجه هكذا ضبطه وضبط بالدرجه وهذا الأول هو الصحيح وذلك بكسر الدال المشددة وفتح الراء ثم الجيم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 يسألون عن أوقاتها، ويسألون عما يصرحها، ويسألون عما يكملها، ويسألون عما يبطلها. فكنا النساء يبعثنا بهذا الشيء الذي لا ينبغي أن يطلع عليه غير صاحبه. يبعثنه إلى عائشة أم المؤمنين باعتبارها أكثر أو أكبر الصحابة. فقها في هذا الباب في من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلعنها عليه فتفتي لهن بوجوب الصلاة او عدم جواز الصلاة اصلا فكنا يبعثن بهذا وهذا يدل على تعظيم الصلاة عندهن وكذلك الصحابة ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بان الدجال يمكث في الارض اربعين يوما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 ويدل لهما ما من الاثر الثاني الذي بعد هذا قال كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجه فيها الكرسف فيه السفرة من دم الحيضه يسألنها عن الصلاة يعني هل نصلي أو لا نصلي لأنه أشكل عليهن أن الحيض إنما يكون دمه أسود فأشكل عليهم هل, هل هذه السفرة أو الكدرة من ضمن الحيض أم ليس من ضمن الحيض فكانت عائشة رضي الله عنها تفتي في ما إذا كانت هناك سفرة أو كدرة في أيام الحيض تفتي بأنه حيض وعلى هذا أكثر أهل العلم وعلى هذا أكثر أهل العلم حتى ادعى بعضهم أو حتى ادعى بعضهم عفوا الإجماع على هذا الأمر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 وسمي بالقصة البيضاء تشبيها بالجص الجص تعرفوا الجص ها نشرحه بالعربية تعنا البلاثة في عنا عربية خاصة احنا الجص بالعربية تعنا البلاثة فهذا معنى الجص فشبهها القطن إذا خرج نقيا صافيا لبياضه ونصاعته شبه الجص. وقيل القصة البيضاء هو ماء أبيض هو ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقضاء الحيض. ماء أبيض قيل لونه كلون الجص. وقيل أنه أن لونه كلون اللعاب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 فكل ذلك علامة الطهر. فكل ذلك علامة الطهر. قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهرة من الحيضه هذا الحديث اخرجه البخاري تعليقا في صحيحه. هذا الحديث تضمن مسائل من مسائله. ان السفره والكدره في ايام الحيض هو حيض ويشبه هذا ان يكون اجماعا كما قلت ان السفره والكدره في ايام الحيض تعتبر حيضا اما ان جاءت السفره والكدره بعد الطهر فانها لا تعتبر حيضا لماذا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 وهو حديث معطيه كنا لا نعد السفره والكدره بعد الطهر شيئا ليس معناه ان السفره والكدره التي تكون بعد الطهر لا ينتقض به الوضوء لا يفهم هذا من هذا الحديث وانما يفهم منه انهم كانوا لا يعدون السفره والكدره بعد الطهر حيضا هذا المقصود وإلا فالسفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ينتقض بها الوضوء وهو ما يسمى عند عامة الناس النساء أو عامة الناس بليبيرت نشرحوها بالعربية تعنا وهي ليست عربية هذه هذه لغة إفرنجية غريبة عنا ولا بد أن نتعود على اللغة العربية وفصاحتها وأن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 المسألة الأولى يا إخواني المرأة التي لها عادة ولتكن سبعة أيام بعد انقضاء الأيام السبعة رأت الطهر فاغتسلت بعدها رأت سفره وكدرة في هذه الحالة لا تعتبر هذه السفره والكدره حيضا بل هو من باب الاستحاضه تتوضأ لكل صلاة إذا استمر معها مسألة الثانية انقضت عدتها وهي الأيام السبعة لكنها لم ترى الطهرة واتصل معها الصفرة والكدرة هل يعتبر هذا حيضاً أم لا يعتبر هذا حيضاً المسألة فيها قولان القول الأول أنه حيض أن اتصال الصفرة والكدرة بدم الحيض قبل الطهر يعتبر حيضا وهذا هو المشهور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 أما عند الإمام أحمد فله وجه يخالف هذه الأوجه وهو أنه إذا جاء في المرة الأولى لا يعتبر يعني إذا رأت المرأة السفرة والكدرة عند اتصالها بالحيض قبل الطهر أو بعد انقضاء العدة قبل الطهر ورأت السفرة والكدره في أول مرة لا تعتبر به وإنما تعتبره إذا تكرر ثلاثة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 بعد انقضاء مدة الحيض لا يعتبر حيضا إذا كان عادة عند المرأة أو إذا لم يكن عادة عند المرأة إذا لم يكن عادة عند المرأة أما إذا كان عادة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 يحصل التمييز بين الدماء بأربعة أشياء واحفظوها جيدا وإحفظناها ايتها النسوة يحصل التمييز بين الدماء أعني دم الحيض من دم الاستحابة يحصل بأربعة أشياء الشيء الأول يعرف دم الحيض من دم الاستحابة باللون وذلك أن دم الحيض أسود قاتم ودم الاستحابة أحمر الشيء الثاني الذي يعرف أو يميز به بين دم الحيض والاستحاضة الرقة، فإن دم الحيض سخين غليظ، دم الحيض سخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق. ايضا من الأشياء التي يتبين بها دم الحيض من دم الاستحاضة الرائحة، فإن دم الحيض منتن كريه.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 هذه العمه هي عمه جده، جد عبد الله بن أبي بكر، وهي صحابية قديمة، وهذا يشكي إذا كانت هذه المرأة صحابية قديمة، فكيف تروي عن ابنة صحابي صغيرة، وهي بنت زيد بن ثابت؟ إلا أن يكون هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا موجود، قد يروي الأكابر عن الأصاغر. طيب، شكل يعطينا مثال؟ واضح في هذا الباب في رواية الأكابر عن الأصاغر <تصفيق> نعم <تصفيق> لا لا ما تتكلمش انت مقبلة نقولش كون كون عينك كنت تكلمت خلينا نسمع الأخ هذا كن بعد جاوبنا انت نعم <تصفيق> وين هذا لا أعرفه لا أعرف أن الزهري روى عن الإمام مالك لقلة علمي لا لسعة الطلاع تقولوا الشيخ روى طالع بزاف لا طالع شوية يعني ما نعرفش أن الزهري روى عن الإمام مالك فإن أتيتنا بالبينة قبلناها الله اعلم هذه ما شوية ما تجيبنا جي حاجة يقينية ايه تقولنا وش يقولني تلقحطاني هذه الله اعلم شوية مليحه لكن ما هيش علم دقيقين طيب الله أعلم اسم حبي تخلق هدرته مع هدرتك باش ما تبين شبك كي رأك وحدك أوضح مثال لهذا وأمثلته كثيرة جدا هذا إذا ذهبتم إلى كتب المصطلح تجدونهم خلاص دك أنا راح نتكلم باش ما نضيعوش الوقت رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في صحيح مسلم هذا مثال واضح في رواية الأكابر عن الأصاغر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 التي راوها في جزيره من جزر العرب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 وهي التي لها رواية أما غيرها من أخواتها فلا تعلم لها رواية عن عن بنت زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر كنا النساء لحرصهن على الصلاة تكلم دائما عن الحرص على الصلاة إخوان حرص على الصلاة مهم أن الصلاة هو باب الإيمان بل عده النبي صلى الله عليه وسلم شطر الايمان اقول عفوا عده الله تعالى شطر الايمان كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الطهور افوا الطهور شطر الايمان يعني الوضوء شطر الصلاة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ايمانا ولهذا ينبغي علينا جميعا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 يشير بإصبعه مثلا في التشهد فلا ينبغي أن يزيد على الحد قد رأيت بعض إخواننا عندما يتشهد يعني يمطط إصبعه ويديه كأنه يعني انا لا اشبه الصلاة لكن كأنه رهي دير حركة رياضية هكذا. وهذا كأنه هذا بسبب يا إخواني يقول يابس, يابس يابس وهذا من التنطع يا إخواني لأنه يذهب الخشوع هب ان الامام اطال في التشهد وجاء بال الادعيه الماثوره واكثر منها كما هو عاده بعض الائمه في يعني مبالغتهم في الدعاء بعد التشهد لانه من مواطن استجابه الدعاء لانك تتعب واذا تعبت يذهب عنك الخشوع لكن ينبغي على المسلم ان يقتصد في كل شيء ان يتبع السنه والا ولا يزيد عليها لان التنطع مذموم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 في باب عنول له باب اقبال الحيض وادباره فدل هذا ان ابنة زيد بن ثابت انما انكرت على النساء تفقدهن للون الدم في مثل هذا الوقت انكرت عليهن تفقد لون الدم في مثل هذا الوقت لان الدم ان كان في وقت الحيض فهو حيض هذا المعنى المعنى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 فيما يوجب أو فيما ينقض هذه العبادة ومن فوائده أيضا فيه دليل أن السفرة والكدره في أيام الحيض حيض وهما بعد الطهر ليس بحيض وهما بعد الطهر ليس بحيض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 واضح إخواني لهذا قال خليل في مختصره في هذا الباب قال خليل ومنع أي الحيض ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدأ عدة ووضع فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم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 امام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب الجامع من ابواب الحيض وقلنا ان الباب الجامع يجمع احاديث متفرقة لها علاقة او لها ارتباط من حيث الاحكام <تصفيق> ذكر اولا حديثه الذي رواه بالبلاغ ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل فار الدم انها تدعو الصلاة وهذا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 أن الدم الذي يخرج من المرأة الحامل إذا خرج في وقت عدة حيضتها بالوقت والوصف فإنه يعتبر حيضا. هذا قول الإمام مالك الإمام أحمد رحمه الله واختاره بعض المحققين أن الدم إذا خرج من المرأة الحائض.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 لماذا؟ لأنه دم خرج بوصف دم الحيض، فوجب أن يأخذ حكم دم الحيض. لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذن. ومدام أن هذا الدم له وصف الاذى فإنه يكون حيضا. قد يقول قائل فلماذا لم يعتبر الشرع؟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 يروح يدي يدي يدي يماه ويدي فميلتو ويروح يقول بابها رنا نحن خطبوها باش يقدر يخرجها من العياده لأنها ولد اجنبيه عليه ما يقدر يشوفها ما ولا شيء غريب الاحكام هذه يخطبها من جديد فان رضيت به ردها بمهر جديد وإن قالت له لا اريدك لا يسمح له بأن يعني يدخل حجرة هذه المرأة التي حملت التي وضعت عفوا. هذه أحكام شرعية يا إخوان فوضع الحمل إخواني يعتبر أم العدد سماه سماه الفقهاء أم العدد كين عدد لكن وضع الحمل هو أم العدد هو اللي يحكم فيهم قاعد فلو حاضت المرأة في أيام حملها وهو واقع وممكن فإن العدة المعتبرة بوضع حملها وليس بانقضاء مدد الحير لأن المرأة التي يطلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه فإنه فإنها تتربص ثلاثة قروء وهي ثلاث حير يعني تحيض ثم تطهر ثم, تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم تحيض. فإن طهرت بعد ذلك فإنها تصير بعد ذلك أجنبية لكن مع الحمل لا يثبت لها يعني هذا الحكم إلا بأن تضع حملها فلو طلقها زوجها في بداية الحمل في الأسبوع الأول عليها أن تنتظر تسعة أشهر حتى تضع حملها وهي في ذمة زوجها ولو مات عنها زوجها في في, في الأسبوع الأول من الحيض فإنها في, في الأسبوع الأول من الحمل صحول هو إذا غلط في اللفظة لو, لو, لو مات عنها زوجها في الأسبوع الأول من الحمل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 تعبوا العلماء باش بش عرفوا هذا الدماء ويجي الناس يقول لك تعلماء الحيض والنفاس ليه يعرف هذا يعرف قاعد الدنيا جيب له اي مسألة يعرفها والله العظيم من تمكن من هذا العلم والله يعرف كل شيء ويتبين كل شيء لكن للاسف الشديد اهل السياسة دون بعيد ما خلونا نعبد ورب مليح ما دارونا دولة اسلاميه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 والناس جميعا وان نبذل جهدنا في أن نرسخ هذا الدين وهذا الإسلام في نفوس الناس حتى يرضوه ويطمئنوا له ثم ذكر الإمام مالك سؤال من سال ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري عن المرأة الحامل ترى الدم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 ولها أن ترجل شعره أي تمشطه وأن تناوله ويناولها وأن تأكل معه من صحفه واحدة فالأمر كله واسع لا كما يعتقده اليهود عليهم من الله ما يستحقون ثم ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت احدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحد الدم من الحيضه فالتقرصه يعني تحكه حكا هذا القرص يعني تحك الدم منه حكا وهذا فيه, فيه الأمر بالمبالغة بغسل دم الحيض لأن دم الحيض